وإن شاء الله وإن شاء الله سنصلي سويا في القدس الشريف شاء من شاء وأبى ما أبى بعونه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا وليتبروا ما على تدبيرا إن الله إن الله لا يخلف وعده إن الله لا يخلف وعده صدق الله العظيم